قالت أنا يكون لي غنام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيام قال كذلك قال ربك هو علي هينه ولنجعله آية للناس ورحمة منا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 ما كان لله ان يتخذ من ولدا سبحانه ما كان لله يتخذ سبحانه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 فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع ذهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم فِي غفلة وهم لا يؤمنون إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا اذ قال لابيه يا ابتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر, يسمع ولا, يبصر ولا يغني عنك شيئا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 انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطول الايمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب اسماعيل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 فخلف من بعدهم خلف اضاع الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل صالحا يدخلون الجنة يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا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 رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر, لعبادته فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حيا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 قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين, خير أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قر منهم أحسن أساثا ورئيا وَمَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ مَا يُوعَدُونَ إِلَّا الْعَذَابُ وَإِنَّ الْمَسَاعَ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 وما ينبغي للرحمن أي يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا